ثلاثي زاد أيامي ثلاثي زاد أيامي وشوقي دليل نجني مما أخاف نجني مما أخاف نجني مما أخاف في حال اللهم صدري ونور واشرح اللهم صدري ونور لي طريقي واشرح اللهم صدري I ولدن السمير كلما وإليك منك يفر محتمياً بك يا رب يا او يا رب فصنح حليفه قول حليم ليفوز مثل الفائزين بكم من كل الجهات مناديا أجرني من القيد الذي شد معصاني قصدتك من كل الجهات مناديا قيد الذي شذى من عصامي لنفسي كم تغربت ايوان احن لضوء في سمايك إذا طال فمتي ثبح القلب ضارعاً وشع دعاء الحب وشع دعاء الحب نورا على ثاني فيه فيهدأ قلبي بعد خوفي وحيرتي وقد ذاب من جنانك في ذنبي حنانك يا وقرحا أنه تتوبتي وأنت لنا الغفاء أقرار من كل مأسمي فشبثت بالضوء الرحيم لعن فريق النفس من بحرها الرميق تعودت يا ربي من الشر خاضعا ومنبس والرحمن في الأرض يحتاج